Yestebşir on bin nimetin Yestefşir on bin ingemten Allah ve fadlili ve Allah la yudî. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابه ملقرح للذين أحسنوا منهم. تَقَوَّ أَجْرٌ عَظِيمُ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ الناس إِنَّ ناس قد جمع لكم فخشنهم فزادهم ايمانا, فزادهم إيمانا وقالوا ون الله ونعمة الوكيل تغلب بنعمة من الله. مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولي Oh, <laughs> ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا الله ألا يجعل لهم حوا في الآخرة يريد الله ألا شيئا ولهم عذاب أليم ونا أنما نملي لهم خير لأنفسهم وَلَا ولا ونفروا أنما نملي خير لأنفسهم that like وَإِن تُؤْمِنُ وَتَتَّقُ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبُنَّ بل هو شهر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله واللَّهُ بِمَا تَمْـلُونَ خَبِيرٌ لَا يَقْدِرُ سَمْعَهُ وَلَا قَالُوا فَقِيرٌ وَنَحْنُ أغنياءٌ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَدْ كُنَّا مُنْأَبِيَ الحليق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظهر خلق الله